Ai niin, توت لا علي وَامِنُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها و Näinä minä, المترجم <تصفيق> للقناة قال وَإِن جَادَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمَ ما عرفوا، والتبغ سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعون فأنبئكم بما كنتم. تعملون بَنَى في رَتٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ Oh. إن الله لا يحب كل مقتال فقور وقصد فيه مشيك والضب قَوْلًا الصَّاكِن صَوْتُ آمِر أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَطَ vain الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبر عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم مَا والأرض وَالْأَرْضُ لَا يَقُولُونَ لَهُ بل أكثر ولو أن مَا في الأرض من شجرة أقلا فلم تر أن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن Alem tör أن الفلك تجري في البطر بنعمة الله ليريكم في كلا آيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر فمنه مقتصر I'm uh -huh. اشتركوا بالله الغرور الغرور